A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Alif إتاب أَزَلناهُ إلَكَ للتُخْررج النَّ سَ منِنَ الظُلماتِ إلى النُورِ بإِذنِ رَبِّهم إلىى صاطِ العزيز الحميد اللهَّهِ الذي لَهُ م فيِي السمواتِ وَما فِي الأرض وَوينُ للِكافِرينَ مِن عَذاابٍ شَديد.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 يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم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 Alu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fatuna mubin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 وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ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 قالَاوا لَ هَدَانَ اللَّهُ لَدَينَاكُمْ سَواءُ عَلَْنَا أَجزِعَْنَا أَمْ صَبَر نَا مَالَنَا مِم محيص وَقَالَ الشَّيقانُ لََّا قُضِيَ الْ الأمرُ إِ اللهَّه وَدَكُمْ وَعْدَ الحَِّ وَعََدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابينهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت INNA ALLAHA SARI'UL HISAB HADHA BALAGHUL LINNASI WAL YUNZARU BIHI WAL YA'LAMU ANNA MA ILAHUN WAHID ALBAB